وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح ذنب اصلح بالغ ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آ م ن و ا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فغرب الرقاب حتى إ ذ ا أ ف خ ن ت م و ه م فشدوا الوثاق فاما من بعد و إ م ا فداء حتى, حتى تضع الحرب أ و ز ا ر ه ا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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك ب أ ن الله مولى الذين آ م ن و ا و أ ن الكافرين لا مولى الله م ن و ا و ع م من ل صالحات و ا جنات ح تجري ت ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر و ا ل ذ ي ن كفروا ي ت م ت ع و و ن ي أ ك ل و ن ك م ا ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م و ا ل ن ا ر م ا ء الله الحسنى م ن ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك اهلكناهم فلا ناصر لها افمن كان على ب ي ن ة من ربه كمن ز ج ن له سوء عمله, سوء عمله واتبعوا اهواه تكون فيها أنهار فيها م ن ماء غير آ س و أ ن ه ا ر و أ ن ه ا ر من ل ب ن ل م ي ت غ ي ر ط ع م ه و أ وأنهار ن ه ا ر م ن خمر ل ذ ة ل ل ش ا ر وأنهار وأنهار ب ي ن من ع س ل مصفى و ل ا ف ي ه ا م و م غ ف ر ة م ن ر ب ه م ل س ي للعلوم الاسلاميه ا س م ا م الله م من ي س ت م ع إليك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال هانفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى و آ ت ا ه م ت ق و ا غ ا فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة ان تاتيهم ب غ ت ة فقد, فقد جاء شراطها ف أ ن ا لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبهم و ل ل موسوعه ؤ م ن ن ي ا ا ل م م ؤ ن ا ل ل ه ي ل متقلبكم م ا ك م و و ي ق ل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل و ل ا ننزل و ي ق و ل ا ل ذ ي ن آمنوا ل و ل ا أ ن ز ل ت س و و و ر ة ي ق ل ا ل ذ ي ن آ م ن و لولا ا فإذا أنزلت سورة م ح ك م ة و ذ ك ر ف ي ه ا ا ل ق ت ا ل رأيت ا ل ذ ي ن في ق للعلوم و ينظرون ب ه م مرض إ ي ك نظر المخشي ي ن ا ل م و ت ف إ ذ ا ذاب الخوف س ل ق و ك م ف ر أ ي ت ه م ينظرون إليك ت د و س و ع ه م ك ا ل ذ ي يغشى عليه م ن ا ل م و ل و ي ق و ل ا ل ذ ي ن آمنوا ل و ل ا ن ز ل ت س و ر ل ا م ي ه ف ل ت س و ر ة م ح ك م ة وذكر فينا القتال ر أ ي ت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إ ل ي ك نظر المخشي عليه من ا ل م و ت ف أ و ل ى لهم ط ا ع ة وقول معروف ف إ ذ ا عزم ا ل أ م ر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال عسيتم أن, ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم فأصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها إن ا ل ذلك ي ن ارتدوا ع ى أ بانهم ه م م بعد ما تبين ما ل الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض ا ل أ م ر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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض م ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أ خ ب ا ر ك م إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا ََُ وصدوا ََُ عن َ سبيل َِِ الله َِّ وشاقوا ََ الرسول ََُّ من ِ بعد َْ ما َ تبين ََ لهم َُُ الهدى ُْ لن َ ي َ ض ُ ر ُّ الله َّ شيئا ًَْ وسيحبط ََُُِْ أ َ ع ْ م َ ا ل َ ه ُ م ْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ موسوعه ا النابلسي ه ه ل للعلوم السلم الاسلاميه ع و و ع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 سبيل الله ف م ن من ك م يبخل و م ن ي ب خ ل ف إ ن م ا ي ب خ ل عن ن ف س ه و ي ل ل ه ا ل غ ن ي و أ ن ت م ا ل ف ق ر ا ء وإن تتولوا ب م ل ق و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه